حديث ننبه إلى مسألة دعمت بالدرس السابق وهو حديث عمر الذي روى مالك النحيل بن سعيد أن عمر بن الخطاب من صلاة من صلاة العصر إلى الحديث ولعل نسيته وقد نبهني أحد الإخوة جزاء الله صيغًا نسيته أن ننبه إلى أن هذا الأثر منقطع ولم أجد ما يوصله. فهو منقطع لأن يحيى ابن سعيد العنصاري رحمه الله لم يدرك عمر بن الخطاب وبالتالي كي يمتطع عمر بن الخطاب يعني له يكون واحد عمر بن الخطاب من تالي ابن سعيد من الأئمة الاستفاد إلا أن الاسناد فيه منطقع وهو منطقع لأن يرى لنا الأخي علم لأنني بحثت ولم اجد وتعلمون أن الموقع ربما يوجد فيه أو يوجد فيه لا قرون ما يوجد فيه مثل هذه المنقطعات في الاحاديث غير المرفوعه يوجد مثل هذه الاحاديث المنقطعه في الاحاديث غير المرفوعه يعني ايش مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيها مقاطعه بالمعنى الصريح ان الاحاديث الموقوفه على الصحابه او المقطوعه التي تنسب الى التابعين فمن بعدهم قد فيهم فيها المؤفع المرفوعات فكلها موصولة بإذن الله تعالى قد وصل كلها الحافظة من عرب البرد إلا أربعة أحاديث وقد ألف المصطلاح حساباً في مصر هذه الأحاديث الأربعة وقد وصل الجميع الإمام أبو العباس الداني في كتابه العظيم الذي دليل وصل فيه أو في أطراف الأحاديث المسمدة اشترط أن يجعل هذا هو في الأحاكية المسندة والسكتاب أبي العباس الداني الإيماء إلى أعراف موقع الإيماء إلى أعراف موقع وهو كتاب محقق موجود الحمد لله والله خيرا من حقق نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي لا يصل الصلاة وما فاته وقتها، ولا ما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. هذا الأمر الذي يقال إماماً، رحمه الله من قوله يحيى بن سعيد، هذا ما يسمى بالمقصور. يعني كل قول ينسق إلى التابعين، فمن نحتى نسخنا الطبع. يعني يقولوا التابعي فمن فوقه يعني فوق تابعي هو سعاد أو من هو أكثر منه وإذا قلنا من تحته معناه الذين هم دون يحيى بن سعيد همالك رحمه الله هذا الحديث وهذا الآخر عن يحيى بن سعيد قيل انه حديث أو أكثر ممارفوع لكنه في محمي المرفوع لماذا قالوا لأنه فيهم المنفور وشعرت المنفور يا إخواني المنفور هو المنزوك للمبيس وسيط فاضح مضوك يعني أرجو أن تتعودوا على مثل هذه المصطلحات لأنها تكثر علينا شيء قالوا هذا الإحساس مضوك صحبوه من قول إحكا إبن سعيد لكن لو كنتم الرسع لماذا قالوا لأن هذا الكلام الذي قاله أول إحكا إبن سعيد ليقالوا من جمد أخر والصواب الله تعلم أن هذا الكلام لا يوجد ما يدل على انه من من مئة النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يقال من قبيل الرأي لماذا؟ لما يعلم من الأحاديث التي فيها التمخيص أو التقليل من شهر الدنيا ومصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي للمراه جناح الراوضه ما سقى منها دافرا اشرب النماء اي ان الدنيا ضخسه ضعيفة لا تحتاج الى من يعني يهتم بها ولعل هذا الامام الامام وهو يحيى بن سعيد نزع من مثل هذه الاخاء فبين في هذا الاثر ان المصلي لا يصلي الصلاه وما فاته وقتها ولما فعله من ورده أعمق أو أفضل من أهله وماله. وكان الإمام مالك عليهما الله تعالى يقول لا يرجع من سدها. كان الإمام مالك رحمه الله يقول له كان يقول لا يرجع من سدها. لماذا؟ قال لأن فيه معارضة أو مضاهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قال من ثلاثه كما جاءنا في الحديث السابع من ثلاثه العصر فكانما وكر اهله ومات وجاء في صحيح البخاري كما فهم من ترك صلاه العصر فكأن فقد حلق عمله قال الإمام مالك فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاه حتى خرج وقتها من كلية هو الذي كأنه وكر اهله ومات واما قول احيانه فجعل من ترك بعض الوقت او جزءا من الوقت واوقع صلاة في الوقت لانه قال ان المصلي ليصلي الصلاه وما فاته وقتها يعني ان هذا المصلي صلى في الوقت لكن يا سعيد جعل هذا المصلي الذي ترك وقت الصلاه الاول لأن الصلاه لها وقت طبيعي خطوه مثلا يدخلوا بزوال الشمس ب مرور ذلك الشيء الذي هذا الوقت الطويل له له أول وله وسط وله اخر فجعل ابن سعيد ان من ترك الوقت الاطول كانما وذر في اهله وماله او ترى او اكبر من اهله وماله لهذا كان امام مالك عبد الله تعالى لا يجيب مثله هذا الحديث و هذا الحديث يا إخواني فيه التزهيد في الدنيا فيه التزهيد في الدنيا وأن على المسلم أن يعتني بما يؤمنه من امور الآخرة و دليله أو بيانه من يحيى بن سعيد أن من ترك أول وقت الصلاة وإن كان أوقع الصلاة في وقتها فكأنما <سؤال> قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على اهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت، فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك، وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. الذي موجود في <تصفيق> الوادي، السهريمة موجود في الوادي أيضاً. هذا أنا أريد قراءة ما موجود في الوادي أيضاً، لأنني حطت لهم بأرواني. هذا الوادي يحيى يحيى ليسي، ويعي يحيى سنا. يحجى ابن يحجى الثنان فرعاصر في وقت واحد هو يحجى ابن يحجى الغيثي الذي ليست له في تكتوره بالستة ويحجى ابن الذي الزبوري هو الذي يكسر عنه الرواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح أقول هذه الرواية التي قلت ابن يحجى هي اخر ما يبدأ به الامام مالك تعلمون أن الإمام مالك من تتأبر سنه سنة ثلاثة وهو الكتب في الموطأ وفي كل قمرة يرى أن يستطع بيها أو أن يصحح قبراً أو أن يضيف زيادة لا إلى أن في رواية من يحيو وهذا أخطارها جل أهل العلم منذ شرق إذن الموضع ورواية جاء فيها قال مالك من أرك المعدة وهو في سفر فأخط صلاة زالياً أو ناسياً حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على آله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقتتب الوقت فليصلي صلاة المساجن لأنه من ما يحضي الذي كان عليه قال مالك وهذا الأمر هو الذي أغرأت عليه الناس وأجد العلمي ببلدنا المصد ببلد المدينه المدينة جاء في أولئة الامام مالك رحمه الله تعالى ذكره السهو والميسيان هذا تآخر الثلاثة ثلاثياً أو ماسياً وهل بين السهو والميسيان اختلاف أو خلاف؟ نعم بين السهو والميسيان اختلاف في المعنى فالمقصود بالسهو هو الظهول عن الشيء المقصود بالسهو هو الظهول واحد يعني ميت بحشة لمنبول عمى لا ينتبه ظهور عشي سواء سبقه ذنر او لم يسبقه ذنر هذا معنى السبب هذا معنى السبب وغالبا يكون السبب بسبب شاغيه يعني يسر الانسان لماذا لانه شغاله شغل يعني اهتم الأرمعيا فنسي أحد غالب السبب إنما يكون سببه شاغيه وأما النسيان فلابد أن يترى كبه ذكر يعني يقول لخاتي الإنسان يقول له دم تلك يقول لك تنسيها لما يقول لك تنسيها معنا يقول تاني نتفوقها عاما بب مش مركاش عمد يو علميها يقول له لي ما يكونش عمد علم علمي مساءة معيها يقول له واحد مثلا وعليش ما اصبحش طموبي وعليش ما انا مثلا ما رحش لخواف الفطورة في, في الكهرباء يقول له واحد ما كنته هذا ما يسمى نسيان وإنه ما يسمى جهل أن من قلت له لهذا مثلا تسدد فاتورتك هذا مثلا بقلوبك هو مخصيص معنى زيد عن أنه كان عنده علم بهذا الامر لكنه تشابه عنه اما بسبب معين او ان نسيانك مهد اهل هو يعني خلل يقع على الانسان خلل يقع من, من غير سبب وهذا الحديث فيه او تضمن مسالته هدمه جدا من مسائل العبادات وهو أن الإنسان إذا كان مسافر ونسي صلاه في السفر لأن المسافر يقوم بقصر الصلاة فابلاً فإذا نسي صلاه في سفر ولم يتركها إلا عند رجوعه إلى أهل مقصود أهدوه إما يكون عندهم بريد أو يرجع بلد الذي كان فيه ليس المقصود أنه لما يشأل لا في فيها بلهم المهم أنه يرجع إلى البلد الذي كان فيه إما عند أهله وإما في مكانه الذي كان فيه هم يقومون فالمسألة هو من نسي صلاة وكان في السفر ولم يتفكرها إلا عند رجوع الإله هذه المسألة ومساله يتفرع عنها طعام نرجو ان تزددوا الاخوه الفرع الاول نسي صلاه في سفر ولم يتذكرها الا عند رجوعه الى أهله لكنه تذكرها قبل ان يخرج وقتها وسامثل ليتضح ان المعنى ساتاً في صفر وأدركه في سفره صارت الظهر ثم نسي أو سهل عنها حتى رجع إلى بلده فرجع قبل أن يدخل وقت العصر، وبالأحد رجع قبل أن يخرج وقت العصر. شو وقت الضغط. إن هذا ما يسمى بيوت اليوم كالتراحم الذي تكلمنا عنه في قصة زائدة أو الماضية. إنسان سقط على الضوء وكان خيس على فرصة ما سقط على الضوء. لما رأى في ذلك تذكرها قبل أن يخرج العصر في هذه الحالة هذا ما يمر بها ولا يمتلك هذا الصور يمنعه هو مجباك عليه انتصر صحبا لا لما قوله وجبت طرحش نقول فيه مسألة هل القصر والجب أم ليس جمازا وسيأتينا إن شاء الله أبدا لكننا تهدئنا عن أن هذه الصلاة كانت في حقيه إذا كان سافرا أو مسافرا كان يردني أن يقصرها أو يشرح له أن يقصرها إلى المبكعتين لكنه لم يتذكرها إلا بعد أن وصل إلى اهله يعني في مكان إحامته فتذكرها قبل أن يخرج وقتها قال الإمام مالك يقضيها تامه لماذا؟ لأن وجوبها قارئت بأخذ قال لأن وجوبها بقي في ذمته وهو في حضر فوجب عليه أن يقضيها تاما يعني الوجوب ما زادت عن أبيه وقد وصل الى اهله ووصل الى الخطا ووجد عليها ان يعطيها تاما اما حاله ثانيه اما أن, ان وصل الى اهله وكان وقت الصلاه الخمسات والقضاء كمن وصل الى اهله وفاته الظهر ولم يصل الا الى المغرب فانه ماذا يفعل قال يقضيها قصرا واضح اخواننا هذا معنى قولنا من هذا ما تضمنه هذا الحديث وهذا الاخر قال ذلك أنا اعيد القراءه حتى تنتبهوا من ادرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاه سنديا او ناسيا حتى قدم على أهله انه ان كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت، فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. ويستنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، فليصليها إذا بقى. و. إنما تعلم كتبه بصلات منزله، وهي صلات السفر المذهب الثاني في هذه المسألة قالوا يقضيها تامة سواء ادرك الوقت أو لم يدرك الوقت، وهذا المذهب الحنابلة. قالوا يقضيها تابعي الإنسان صلاة الصفر وتذكرها بحربي في إقامه في متاني قامته قالوا يصفيها على كل كلها بالدامة قالوا هذا هو الأحوال قالوا هذا هو الأحوال المذهب الثالث وذات ما إليه قالوا بعض الأحوال البصر من التابعين الحسن البصري وغيره قالوا يقضيها في المكان الذي وجبت عليه بما تجب فيه بمعنى ان من فاتته صلاه بنسيان او سته في السفر ثم تذكرها في مكان الاقامه فانه يصليها تاما سواء في الوقت او بعد الوقت اعقل ان يصليها على الوصف الذي وجبت عليه يصليها على الوصف الذي وجب عليه قام يصلي الصلاه على الخال الذي تذكر عليه فان كامل فان تذكر صلاه الحضر في الصفر صلاه الحضر وان ذكر صلاه الصفر في حضر صلاها في حضره يعني على الوصف الذي وجبت عليه على في, في الحضر على علش انا اذكر الشرح هذا يعني تفهم هذا المعنى اهل المذهب الثالث قالوا الصلاه اذا نساها في السفر وتذكرها في الحضر فانها فانه يصليها تاما وان نسي صلاه الحضر في السفر صلاها قصر. قالوا لان الوجوب في ذلك الوقت يتعلق بالوصف الذي موتهم ان كان الوصف الذي هو فيه السفر صلى كل الصلاة على صفه السفر وهو البصر وان وجب عليه في الحرب صلى كل الصلاة على الوصف الذي يكون فيه الحرب اهل البقاء وهو الصلاه التامه والمسالك اخواني واحد سافر ما صلىش مغربي ثم سافر بعد المغرب مباشره ولم يتذكر المغرب الا بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل ذكرت انني لم اصلي المغرب ماذا يفعل على اهل الفاضل الثالث يخصر ماذا يخصرش المغرب لا توصل يا اخوان ارض الايمان يا امام لا تمام المغرب لا يوصل نسك صلاته رباعيه في الحرم في مكان الامام ولم يتذكرها الا بعد خروجه فيها وكان في السفر على هذا القول على, على, على ذهب القول الثالث كيف يقضيها يقضيها قصرا قالوا لأنه وجب عليه امه مسافر وصلاة المسافر تجب قصرا فانه يقضيها قصرا وقاس على ذلك مساله قالوا الإنسان لكان مريضا ولم يستطع ولا يستطيع الصلاه عن قيامه وكان صلاته كلها لغة إما عن جلوس وإما عن اذنجاة لأن المريض إذا كان مريضا إن لم يستطع السلاة صلاة عن جلوس وإن لا يصفي عن جمد قال الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قائمة فإلا بتستطيع فطاعنا فإلا بتستطيع على جمدنا إنسان هذا وكان في المستشفى أباكم الله وعافانا جميعا. ووجبت عليه الصلاة وكان في ذلك الوقت تجب عليه وهو مضطجع يعني صليها مضطجع فنسيها ولم ينتذكها إلا بعد أن عاثوا الله عز وجل وجل فله بالشفاة فصار يمكنه أن يصلي قائما jus.. فكيف يقضيها؟ هل يقضيها مضطجعاً أم يقضيها قائما؟ قالوا متفهمون على أنه يصليها قائما قالوا كذلك هذه الحاجة من فاتده صلاة في الحرار وتذكرها في السفر فإنه يصل فيها على وصف السفر ومن فاته فاتده صلاة في السفر وتذكرها في الحرار فإنه يصل فيها على وصف الحرار وتقولون ما هو الراجح أقول يعني هذا الترجع التهم وليس الترجع بالمعنى الصحيح الراجح الله أعلم القول الأول هو ما ذهب إليه إمام مالك وهذه المسألة يا إخواني ليست فيها نص يستحقق إليه ويرجع إليه فهي مسألة اجتهادية محفظ وقد يرجح كل ذلك على حسب ما فهد فأنا أقول الذي يترجع الله اعلم هو ما ذهب إليه إمام مالك رحمه الله تعالى رحمة وسلم وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخاربت من وقت المغرب فقد قيد الإمام وقال وقت خروج المغرب وهو مغيد الشفق ذكرنا فيما سبب أن الشفق هي الكمرة التي تكون في جهة الغرب فإذا ذهبت تلك الكمرة فقد خرج وقت المغرب ذكرناها هناك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة كنفية لا نقرأ ولا نقرأ والحمد لله الله جل وعلا أماطق معرفه العبادات بالعلم ولم نقصها بالعلوم الدقيقه لعلم الفرد فأي واحد فينا سواء كان متعلما أو غير متعلم فإنه يمكنه أن يدرك أوقات الصلاة ببطره بالنظر إلى ما حدده الشرق فيها قال الإمام مالك الحرماء الشفق الحمر التي في المغرب فإذا ذهبت مكما فقد وجدت صلاه العشاء وخرجت من وقت المغرب وهذا هو المعنى الصحيح وإليه ذهب جمهير وآخر العلم وبه فسر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر الشفق فسره بالكماع وكذا تسرع ايمان اللغه الخليل بن احمد صاحب الاند وقال قال اهل الكوفه ومنهم ابو حنيفه رحمه الله تعالى ان الشطف هو البياض الذي يكون بعد الغمر قال الشطف هو البياض الذي يكون بعد الغمر طيب البياض هذا اخوتي متى يزول هذا البياض ذكر الخليل ان هذا البياض يزول بعد ذهاب ثلث الليل وقال بعضهم هذا البياض يزول بعد ذهاب نصف الليل وعلى قولهم هذا أن العشاء لا يدخل وقته الا بعد منتصف الليل او بعد ثلث الليل وهذا يخالف الأحاديث التي ثبت وهي صريحة صريحه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر والتأخير يدل على أن الوقت قبل سبب كان يؤخر إلى ثلث الليل أو قال إلى الثلثين والتأخير ماذا إخوانه فرع يقول الوقت قبل هذا الزمان وعلى هذا نقول إن مذهب راجح في وقت ضروج المغرب هو ذهاب الحمر. فهذا الشفاق والشفاق هو الأمر الذي تكون في المغرب وهي واضحة بالعين قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق وهو في الوقت فإنه يصلي هذا الحديث ايضا من الأحاديث المهمة جدا في حياة المسلم لأنه بشواء من حياتنا لا تخلو من أمور إما النوم وإما الإغماء نقول إغماء اللغة عن أي حصار ينبع الناس يصار جنول المصدى إحداثة ينبع شيء سحعلي قد تسارع بعض إخوانينا إلى أن حكموا على هذا على الفعل لأنه شرك وأنه التمين وأنا لا أتجاثر على هذا لماذا إخواني؟ لأن بعض الناس قالوا أننا خطور المستح عنش خطور المستح لأنه كان البلد يعني المستح بل نحر بطول المستح يعني يبرد الدم يعاول شيء قلب أسموه معاك لكن كلهم لا يشتحيون المستح للشغن في مرديد أليها لأن الاختيفة لأنه نحب كل هكذا استعطي الأشياء بلوها فأقولوا أننا نحنوا الشوخة وندروا حتي لأفتار أو شيء غلا يعني حب, حب التنجيح يحب قلاصم قلوا ولا أو لا ولا يعني قرعة هذه الفترة قلوا أنهم لمشكلة حتى لا يعني ينبلكم الناس في الشيء، وأقول يا ربي لعل هذا من التمالي التي يتعلاق بها الناس ويظنون أنها من الفأل والفأل كما جاء عند المصاصر هي الكلمة وليس ذي الأفعى. و هذا يفسر عند النساء ما راح يدينهن يعني جملة إعتراضية. أن تبررت إفواة جملة إعتراضية مهمة. أقول أفتحه يعني جملة إعتراضية بالكلام على هذا الفعل الذي يستحيله كثير من النساء. كثير من النساء بعشقون هذه. ربما يعني تعجبوا في مشحطة الجريدة أو شيء شيخنا الفاضل محمد علي فرقوس يذكر الحرام طمنا صح نعم وتذكر بها كثير من الجهال الذين لا يعرفون معنى هذا الحكم بغض النظر على هذا الحكم اقول الشيخ نزع علي الامر وهو ان الناس يعتقدون في الطمينه الثاني ولهذا يقدمون يعني لما تروح المرض تهدي تبقي السكر عنها صعب لك يقول لك باش نحل الأيام وإذا تفضل العروسات، الزمان كان يدين له السكرة الخاملة هذا التعب حادث يحط أول هذا فوق إلا مكانت عندناه متاح يقول لك باش الأيام متاح تحتشلوه وليسو هذا كثير وأعطوه إذا هو أن تنسأل يكونوا بكلمة الحسنة يكون بالكريم وبهذا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحضيرية لما جاءوا الصحابي فقال فتسكح عليكم و فتسكح لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن اسمه كان الإنفاء و الحديث حديث إعواني من الاحاديث المهمة لأننا ذكرنا ان ألا الإنسان لا يخلو من حالات منها النوم ومنها الاغماء جسمه إحنا وعدي ومنها التخدير التخدير الذي يكون في العمليات الجراحية وهذه كلها ومنها الجنون حيان الإنسان يقول أو تبرز صعبا يعني صاره وقع فيه أو أصابه من هجاء عصبي. هذا من عصبي يعني من هجاء عصبي. وهذا الهجاء عصبي يجعل الإنسان في لا يدري ماذا وكثير من الناس الذين يصيبهم هجاء عصبي يتسارعوا إليه الرغبات الذين لم يتعلموا. فيرغنه ويجتمعون عليه. تعرض أن الإنسان يكون عنده مرار عصابي ويحمل الدائد حب الدائد ويحمل الدائد ويحمل الدائد الشيء الذي يهتم به في الدنيا ويجيون رباط فيتمالقون عليه كل واحد يقع كل يقع كان له النساء تقدم أخوه رصيده ومدين فماذا يفعل يزيدونه يعني حمرة <تصفيق> يصيد هذا مثل هؤلاء كلهم تدور عليه حكم واحد وهو الصلاه النافع يا ابا وامي ثبت السنة السنه ان النافع ترك الصلاه لاجل يومه فانه يقضي هذه الصلاه سياتينا نفسلها ان شر وضع العقل بعد ذلك او بعد ذلك بعد النافع يقضي الصلاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال. من نام عن صلاة النوم حتى اليسر بها إذا فكره وأيضا رئيسة الدنيا سنة في نومه بعد رجوعه من غزوه في خيبر جاء في السنة أنه سنة سنة من نام وأصحابه مع صلاة الفجر حتى أي قرر الشمس فقرروا هذه الصلاة فالنومه إذا ثبت فيه حكم شرعي مرصوص عليه وهو وجوب قضاء الصلاة المهما عليه هل ورد فيه شيء في السنه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حكمه المخدر باجر العمليه الجراحيه والحقوا به ايضا السكران يا ترى ذكروا الخلافه القويه في حقق هذا السكران هل يقع ام لا يقع لأنه يتجاذبه أصلاعا النوم عليه يا إخواني عند أصبين يتجاذبونه عنا الجنون مرفوعاً عنه القادة في حال جنونه ما ضيع عن صلاه فإنه لا يقومه وما ضيع عن صوم فإنه لا يقومه ويتجاذبه أصلاعيقاً وهؤمنونه إذا عند إغذاء له الفرحين نصص وعند الاخليق اللي هو النوم منصوص عليه وهو وجوب القرف والمجنون منصوب عليه بقول النبي صلى الله في حديث عائشه ارفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى احلم وعن المجنون حتى يفيق او عن ما حتى هذا فالقلم فالقرف مرفوع عن المجنون نصا والقلم مرفوع عن النائم يرفع عنه الاثم أما وجوب المطاف قد ورد به السماء يعني أمر عليه الصلاة والسلام ان إن ناما يرضي هذه الصلاة إبقى المهمة عليه الإكوان ماذا نفعل به؟ الآن رأى به هل يلحق بالنائم ام يلحق بالمجنون؟ على ما قفى أو غارة إمامه مالك رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه أؤذي عليه فلما فهذا لم يقضي تلك السلطة وهذا ما تشكر الحكم من أو يتشكر الفدوى من ابن عمر أن النغم عليه يلحق من يلحق بالنائم من نائم فهذا يلحقه بمشهر لأن هو ذلك وورد عن عمار بن ياسر وعن عمار بن تصين وهو ما صحى بميان أيضا إلا أن الإسناد إلى عمار بن ياسر ضعيف لا يزمز الإسناد إلى عمار بن ياسر لا يفت ورد عن هذين صحابي أن النائم أن المغمى عليه يقرز الصلاه ذهب الحنافل لكم والحادية إلى أن المغمى عليه إن أفاء قبل يوم وليل إذا أفرأ قبل خمس صلوات يجب عليه قضاء هذه الصلاه فتلفتو في ونطق المعصلات وقد اعتري هذا الامر كل واحد منا الا ما من اعطاه الله اعطاكم الله هذا الاخماء يا اخوان قد تكون. قد تكون في بدايه العمر او في وسط العمر او في نهايه العمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الفوضى عند تتالي ما عليه لكن نبي صنصي لك التوحان الخاصة كما سيدينا إن شاء الله تعالى أنه ولا وذيناه النوم إذا ذهب لها الحنبي, الحنبي والحنفي إلى أنه إذا فاله خمس أو فما دون أربعة ثلاثة فإنه يقضينا إنه يقضينا أما إن كان أخرى من ذلك فإنه لا يقضي هذا هو الأحوى هذا هو الأحوى يعني بشكل قصصي على صومعي ولا خلاف يقضي وبعضهم قال لا يقضي ما فاته من ابيه إذا اذا كان مريض عليه في يوم وليله او يومين وليلتين او ثلاثة ايام فانه يقضيها كلها قال لانه يشبه النائم ولا يشبه المجنون والصواب الله تعالى ان النائم من القومع يشبه النائم لا يشبه المجنون عفوا يشبه المجنون والمعنى أنه بالأغمي عليه وخادر شيء من الصلاة حتى خرج وقب فإنه لا يمضيه لماذا؟ لأنه تشهر المجنون والمجنون لا تدريك عليه ولهذا قالوا الفرق بين النوم والإغلاق أن النوم لذة النوم لأخواني لذة هل الانسان يحب يرتاح يروح للدنيا اما الاغناء فانه مرض قالوا ايضا ان النفس اذا ذهبت تستيق إذا اذا, إذا توقفه مستيق واحد يقول رايح راح طول كل مره على يستيقظ، أما اما عليه لا يجري ذلك الا بعد زواج هذا المرض واضح خواني بهذا قابل ان المغمى عليه يشبه المجنون فإذا اشتبه ما عليه المجنون وجب الوجب عليه ان يقضي الصلاه وهذا هو القول الصحيح في هذه المساله نعم درس عن مالك بن شهاب ان تعيد لي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من حتى إذا كان من عرض وقال البيلان افتح نان الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكان بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل سبب فغلبته عن فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الرد حتى ضربتهم الشمس فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلوا فباع الارض واحدهم واختلوا شيئا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقاموا الصلاه فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قاموا الصلاه من ينسي الصلاة فليصليها إلى ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول لقولك الكتابة وأعلم الصلاة لبقيت هذا الحديث يا إخواني رؤية مرسلا كما هو واضح في كل اللوايات المرطأ يعني اجتمعت اللوايات المرطأ كلها على اللواية هذا الحديث مرسلا وإشه هو الحديث المرسل؟ ولما يشرحنا من المصطلحات المرفوع والموقوف والمفقوع المرسل لاخوانه هو كل حديث رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشره يعني المرسل ما هو ان يقول التابعي ايش الصحابي، ان يقول التابعي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فلان وفلان وقع كذا وكذا المقصود أن المرسل هو كل حديثي أفع ابن تابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن تابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شد أنه سقط من الصحابة والصحابة لتضروجها لها لأنهم كلهم رجوب الصحابة كلهم رجوب لا أحد فيه مجرح وحديثهم مقبول وان كان الرجل منهم مجهولا اي جاء في الحديث ان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هل نقول بأن هذا الحديث ضعيف لان في اسناده فيه فيه فيه مجهود نعم في اسناده مجهود لكن المجهود صحابي صحابته وجهاله الصحابه لا تظهر اذن كيف نحكم على هذا الحديث بانه ضعيف يعني نخدم الحديث المرسل كيف نحكم عليه بانه ضعيف والحال ان التابعي إنما يروي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب ان ان الائمه تحكموا عن الحديث المرسل بالضعف لأنهم لا يدعون هل سقط بعد التابعي تابعي او صحابي واضح وقد وجد في الاحاديث ان بعض التابعين يروي عن سته من التابعين ثم ياتي بعد ذلك الصحابي واضح التابعي يوم عن التابع عن التابع عن التابعي عن, التابع عن, التابع عن, التابع عن صحابي هذا التابعي الأول سته من التابعين وأثناء الحديث مباشرة وبالفتنة هؤلاء التابعي قد يقوموا رواد معافة للمجتمل الحديثهم لذا كان الحديث المرسل من أقسام الحديث الفائحة على كل حال، تظهر الإمام بالي رحمه الله أن الحديث المرسل ترجع لهذا اكثر منه الإمام مالك وما هو عُدت في العهد الإمام مالك بل إنه يعتبر المرسل ربما أقوى لماذا قالوا أن المرسل الذي يتبعه لما ارسل قد تجتذب النبي الإسلام كانوا جلد خمر شرقيا على الرقبة كيف يقول التوأم صح ولا لا كلا يقول على حجم في يحبيلنا بيقول هذا إعلام كان المرسل قال هذا شعرا ونحن نقول ان المرسل من عميق قديد الحديث المعين لكن هذا المرسل كما رواه الإمام مالك على عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيد عن عاصم الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيد في كتاب التابعين فلم يعرف له صحبه ولم يقل احمد انه من الصحابه سعيد بن مسيد هو إمام امام كبير قد نسيت ان في بيان الاثر الاول هو بيان اثر يحيى بن سعيد في منفاته الصلاه وان اضاك الموفق فاته شيء كبير ذكروا عن هذا الامام زهده الكبير في الدنيا وانه تعرف على ذات وذكر الامام ابن رحمه الله تعالى قصة عجيبة فان كان من رواها او من بها تغير في اخر عمر يعني اختار نقول احنا خاف في اخر عمر هذا الرابط ان به لبيبه امام مسلم خطب عبد الملك بن مروان وهو خليفه المسلمين سعيد ابن المسيب لابن مرمى ابن الخالفه حضر الخليفة سعيد بن سعيد ابنته لبن الخليفة فأبا سعيد من سعيد جنقة من الخليفة شوقوا خليفة يا أبوان خليفة عبد المنوان موش اللي, اللي زي نعم وي نعم وي نعم. لا يستعطوه نفس اللي لا يستعطوه اللي تعموا يضعني إلا أرى خليفة كان من هذه الكرة الضيح فقال له سفير الخليفه قال له قد جاءت الدنيا بحذافيرها. أية الدنيا بعدك. ناس الخليفة وحجمه صغير. يم يقولون. يم يقولون تورنا ريح فقال له هذا الإمام الذي عاق الدنيا وتشد عقله بحب الله جل وعلا وحب دينه. قال له وماذا يفسر لي من جناح بعوضه هي الدنيا جاءت تسمى جناح بعوض انا اشرح لك مفهوم من جناح شرح للدنيا هو جناح يبي الاحمار اليه لذاتها ومتاعها وذكر فيها كلها لا تسوع وطائقا لرزلها وعلى جناح بعوضه ماذا يفسر لي فيها وكان كلمه يعني يعني صار فيها ربان عن هذا الايمان ثم انه قد زوج ابنته من طالب علم عنده فقير معدم ما اهله فلم يتزوج فقال له سعيد أما تزوج قال لم اجد ما اتزوج به قال أنا ازوجك قال على ما تزوجني قال ازوجك ابنتي هذه بدرهمين درهمين اخواني شوقي في قاعده فقال له فذهب هذا الراوي حتى يقابل الرب الحقيقي باش يندهو صداع اي وراه صداع ثاني النساء هي النساء اللي كانوا موجودات على الشباب صعيب النساء صعبوا على الشباب الزواج وصعبوا على الوالدين الزواج طبعاً الناس ساعتك الجو وماذا يمكن تستخدم لكن اذا خضت التجربه شوف يا ولي ابو زولين الكيني المصري في تشم كل شيء في تشم كل شيء يدري كل شيء الناس يلوموا اللي نومه الحاجه الحلوه هو النوم عضو بس كان يجربوا كلهم الله هذا الامر الكبير هذا بيجي من عنه من هذه هاو الصابع هذه جيب لها صابه ها فرجوه و صامه ومروكه ودي هذه صارت المرأة فينا هذيك كانت تروح تشي في الارقام وكوم الاصحاب معها معناتها يوكين ولازم واحد العشره يطلعوا لنا شويه واحد واحد اقول هذا على نفس صارت البنت تتكلف فيما في ما ليس بمشروعها شؤم كنت تصدق ب 11 18 هذا كله لم ينزل الله به تره وهو من توعيه للسواد على الشارع صار عند اسم الشريف وقال لي من هم الموضوع بها واحد من البؤساء سأ زوج ويدو وخلاص وفهموا في الآخر من الدولة يا ابن في سكن تمام من لا لازم سكن وحيد وفضل أنا صار في البيت كم كم شنو شيء عربي جديد أو غير جديده أو جديد جديد إذا تخدم العجل مثل هذه البيتة أنا رجل هي حالة العجل فتجلس في المعاتب تنتظر هذا الزوج البائس ليش يشطان عقلان وذلك اليوم كانوا يقولون شيء شيء ما يطلقون ما تدرونه فهذا شيء يجي تجدونك عن المشاكل ما تدريش محوزش بيها ما تدريش مفاكسيش أقول للأخواني يتلعا أننا باعدوهم كل البعد عن حقارة هذه العبادات. لان الزواج عباده اخوه اقول هذا حتى تتمعنوا فيما تعالى سعيد بن نفسه زوج ابنته من بئيس بدرهمين وذهب ليقترب هذين الدرهمين فعرف سعيد انه لا يملك الدرهمين فجاءه فضاق عليه الله فقال من قال سعيد قال فقفت الارض كلها اتصور من سعيد هذا الذي يذوق بابي ومن اتصور ان سعيد بن المسيب يذوق بابي قارو لانه اربعين سنه لم يتحرك الا من بيته ولم لم يتحرك الى مكان اخر تقيل عنه انه ثلاثون عاما لم يفده المؤذن بالابان وهو خارج المسجد فجاءه فزاقها على سعيد بن المسيب فلما فتح الباب تناحى وجاء جاء منتهي بعد أن عذر يعني كان الدفاع عذر العبرة يعني ما احتصرت قصة فجاء جاء منتهي الى دفع آخره بدها الرجل قال إني عرفت انك رجل اعزب ولم أكتب أثبة واحدة ليه و كثر رمضان يوم وكان هي قطع فيها قصدي قال ف قال فلو راح القط في ظل الاصباح مش مش ماشي والله ضمر قال قوم اعتدوا الصبح فناديت الجيران قالت عيمه امي انني قد اخذت فحلت عليها الا لا تقول عليها بيتها بعد ان تصحى ثلاثة ايام يعني قلتوا والله ما بدكم بها في جهه انتذكرناها يعني جاي حدا يعني ما جاي حدا فأصبحتها ثلاثة أيام فلما دخلت عليه قال لي ما ربيتك اجمل ولا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله ولا يعني مثلا في الحياه حياتنا يعني أعرف سيكون كوم الدار بأنه ربما تكون وربما تكون ماشي شافة ربما كان لا، كانت آية في الجمال، وآية في العلم والطرق والدين والتقوص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 النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قتل راجع من غزوه بدر وهذه الغزوه هي غزوه خيبر على القول الصحيح وبعض القائل ذكر بني وهو غير صحيح وهذه القصه هي قصه نوم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض اهل العلم انها وقعت ثلاث مرات وكل هذه المرات قد ثبتت في السنه لماذا اقول هذا يا اخواني لأن... لان الناس واهل العلم اختلفوا هل هذه القصه واحده ام قصص متعديله لماذا يا اخواني لأن هذا القصه قصه النوم الذي ساصبح ثبتت في ثلاثه مواضع الموقع الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم اول الناس استيقاظا كان النبي صلى الله عليه وسلم اول الناس استيقاظا وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في حديث ابي وايه المره الاخرى التي نام عن الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. استيقظ قبله ابو بكر الصديق فجعل ابو بكر يكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القصه اخرجها الإمام البخاري ومسلم في حديث عمار بن حصين القصه الثالثة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه هي رواها الإمام مسلم ايضا في حديث ابي حفله ولم يكن فيها لا ابو بكر ولا عمر وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ركب ثمانيه ثمانية او اول نحوهم عند الرجال وهذا كله اقول على مذهب من يرى بان القصه متعدده وهو القول الصحيح ان شاء الله تعالى ان القصه وهذا الحديث فيه مجموعه من الفوائد اللغويه الفائده الاولى قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله الرائم حليم النبي صلى الله عليه وسلم حين أبهل والغفول هو الرجوع من السفر المغفول هو الرجوع من السفر ولكن هذا القاتل إلى سفر مبتدئا يعني يمكنك الرائم أسر قاتلته ذاليا هذا في دغة بمنوع وإنما تقول القاتل تراجعا فالغفول هو الرجوع من السفر وقوله قاتل من خيبر أسرع واسرى بمعنى واحد وذلك لا يشعر الا بالليل وهذه الاضرار مؤنثه ومعنى ذلك انه سرى يعني مشى ليلا وقوله حتى اذا كانت في اخر الليل عبرها التعريف هو النزول اخر الليل يعني النزول يعني انه يحب ولكن في ان الليل ولا يقال التعريس في أول الليل وهو يقال ان يقال رضي الله عنه يقال ان الصبح معناه يقال لما الصبح ان يقال الصبح معناه ان وهو من يقال أو من ان من ان عفوا. ان يقال ان يقال قال يقال الرشق يدعى بالكلا وللحراثة الكلا وجمع كلمة كلا بكل شيء ذي أب فالكلا او الكلا أبوه هي ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلا على اي يرقو لنا الصوف وخيبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في اليهود معناها الحفر خير بنوع اليهود معنى هذا وهذه المدينة تبعد حوالي 170 وسبعين كيلو متر عن المدينة النقوية وكان يسكنها اليهود وفيها فوصوه الى الان ما زالت موجودة وهي حسنه السلام من مقايف وغيرهم والمدينة ما زالت موجودة بطعمتها القديمة وبنخيلها القديم الى الان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتادوا أيا تأهلو النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتادوا أيا تأهلو. وسبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك جاء بيانه في الحديث الذي رواه مسلم وهو قوله عليه الصلاه والسلام فإنه وادي مغفر في الشيطان. وقيل ليكون عن شق واذهب وأذهب بنومهم. وقيل سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يرتحلوا من ذلك المكان. حتى تطلع الشمس وترتفع فتطرع عن وقت القراءة وهو وقت الطلوع لأن وقت الطلوع منهي عن الصلاة فيه فامر النبي الصحابه ان يرتهنه حتى يرتهن ذلك الوقت فترتفع الشمس بحيث يذهب وقت القراءة فيصلينا الصلاة وقوله وقوله فبعثوا رواحي لهم أي أفاعوها لتقوم هي جمع, جمع راحله والراحله هي كل مركب من الايبي سواء كان ذكرا او انثى فكل راحله مقصود بها الايبي في العموم او ما يركب عليه سواء كان ذكرا او انثى خلو في الحديث ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاه جاء في هذا الحديث الذي في موضع الامر بالاقامه فقط وثبت في مسله الامام احمد بسنن ابي داود من حديث في مخبر الحبشي رضي الله عنه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ذو مخبر قال فتوضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلد منه التراب ثم عمر بلالا فأذن ثم عمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال اقم الصلاة ثم صلى الفرض وهو غير عجل هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نمر بلالا ومتؤذن وصلى ركعتين فجر قبل الغيرة يعني ذهب مالك أن من فاذته صلاة الصبح حتى ضرعة الشمس فإنه يبدأ بالفريضة قبل السنة وهذا الحديث يقضي صلاة بأن من فاذته صلاة الصبح حتى خرج وقتها من ضرعة الشمس فإنه يصلي سنة الفجر القبلية هذه الرقعة ثم يصلي بعد ذلك الفريضة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلاله ان يؤذن ويقيم تأتي مساله هنا اذا قام في اخر الوقت مع جماعة او وحده والمقصود الجماعه انهم هم الذين يجب عليهم عليه الاذان اذا قام في اخر الوقت بحيث لم يبق من الوقت الى الشيء اليسير فان اذن خرج الوقت هل يؤذن الصحيح انه لا يؤذن لأنه إذا تدافع قران وجب تقديمه وجب تقديم الفرع الأبوار. الفرع الأبوارنا هو الصلاة. الفرع الأبوارنا هو الصلاة. هذا الحديث اجتمع على فوائد. لفوائده أن النام عن الصلاة فإنه لم يفرد انسان للقتل وفات وقت الصلاه هذا لا يعتبر مفرطا لكن ينتشر قمر مفرطا خاصه في صلاه الفجر اذا شفره شاف نفسه نعوم اي ناس فضال رصاصه اخطاء يعني لازم تدير له الصرف في اسمه ولا فين عبد وما شاف في اليوم. هذا يجب عليه ان يتخذ الاسباب بالاستيقاظ كل الاسباب يوطل من يوقفه إن كان معهماً يوقفه أو يستعمل المنبهات منبهات الساعات أو يستعمل أي وسيلة المشروعة للإستخدام فإن بدل جهده في يعني انتخاذ هذه الأسباب ثم نام فإنه لا تترضى عليه وهذا كديسي لدريك ألا أننا نعنا عن السخوات فإنه جميع فردم يفرر ويدل لهذا حديث أميقتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إنه ليس في النوم تفرير إنما التفرير على من لم يصني الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأسرة فمن فعل ذلك فبل صليها حين ينتبه لها فإذا كان الغد سيصليها عند وقتها هذا حديث أرجوه الإمام مسلم وكذا يقول له حديث العشق رضي الله عنها مرفوعا رفع القلم عن ثلاثة وذكرت بينهم الناعم حتى ذلك في فوائد هذا الحديث ايضا فيه ان من السنه خروج الامام بنفسه الى الغزو وكذلك من السنه ارسال اسرايا بالغزو ولدفع الناس الى دين الاسلام وفي هذا الحديث ايضا جورد امر ابي أو او امر بما خف من الخدمة واستفاد هذا من أمر النبي صحيحة البلاد أن يرقب لهم الفجر فبلاد رافيق، وكننا الرفيق ولم نقول المملوك لأن بلاد كان حراً فتعلقه ابو ظفر الصديق في بداية البلدة وهذا يتعلق بالعرف، يعني إذا كنت واحد وعمرته ب خدمه يسيره حقا اذا كنت اماراتك لا تكلفه ما يذكر ما بات. تكلفوش باشير لكل شيء باش يمضي ويغتت حوايج ويطيب وشكله الباب لا وقطعوا وصبوا الماء على كل ربع كان بعض الامارات يتسلطون في اماراتهم عند في احد الصيف كي يكون الصيف معجم يكون امن له بس باش يشدو يقضيو ويطيبوا ويحطوا له ويغلطوا رب ما أمرهم أن يسيروا ذي ذنب، وأن تصلقوا ذنباً، فالامارات الصفر أن يرفضوا بما نعم، وأئداك تلفوه من الخير ما إدلاه شيء يسير، وهذا الذي كلف به النبي صلى الله عليه وسلم إدلاه شيء يسير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يكلف به. بل إن إدلاه هو الذي إما أن يرفض ل. النبي صلى الله عليه وسلم الفجر لكنه نام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكريم أيضا تخصيصا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنشع قلبه عن الله من حتى يستيقظ وأن هذا التخصيص يخرج الله من جكلة المجاين أو السبيان وأنه يجب عليه أن يقضي الصلاة بعد أن يصير وبعد أن يزرق وقتها أصدق وفيه أيضا مشروعية تحول المسلم من المكان الذي ضيع فيه الصلاه وذلك لاجل حضور الشيطان قال من هذا بعض اهل العلم يعني الانسان الذي ضيع الصلاه ونام عن هذا المكان قاله يشعر له ان يغير المكان لانه المكان الذي, حضر فيه الذي ضيع فيه الصلاة حضره الشيطان لكن أقول الحوار هذه مساله غيبيه ولا يعرف اا حضر الشيطان ذلك المكان ام لا وانما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لانه يوحى اليه وقد يطبع على بعض الغيب ولا نطبع على شيء من الغيب الا بالوحي والوحي قد انقطع والله الله اعلم انه لا ينبغي يعني او لا يشرع يقول لا يشرع هذا يعني ليس من السنه لا يشرع ان يتحول الانسان من المكان الذي ضيع فيه الصلاه الى مكان اخر فان شاء ان يتعب فليس قال الاخوان نكتفي بهذا القدر على ان نواصله ان شاء الله تعالى في القصة المقبله